بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الحادي والخمسون بمجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع تفسير سورة الفرقان قال المفسر رحمه الله وهو الذي مرج البحرين قال خلطهما وأفاض أحدهما في, الآخ في الآخر افتمر العيون وبينهما حاجز من قدرة الله عز وجل هذا عذب فرات شديد العذوبة قامع للعطش وهذا ملح أجاج شديد الملوح وجعل بينهما برزخا حاجزا من قدرته وحجرا محجورا منعا ممنوعا عن الإدرات لألا يختلط أحدهما بالآخر وذلك كدجلة تجري تدخل البحر وتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها أو المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل أو البحر المالح البحر الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض هنا ذكر قولين قول الأول لما قال حاجز من قدرة الله عز وجل فهذا لما يكون في التقاء الفرات مع الملح العذب الفرات مع الملح الأجاج أما في الثاني فالبرزخ هو الأرض اليابسة التي يسير عليها الناس بين الماء بين الأنهار والبحار على أن الأنهار مراد بها على أن الأنهار مراد بها العذب والبحار مراد بها المالح وإلا فالنهر يعني في في القرآن كما في هذه الآية وفي غيرها إن يقال فيه بحر إذا كان كبيرا وهو الذي خلق من الماء أي المني بشرا إنسانا فجعله نسبا أي ذكورا ينسب إليهم وصهرا أي إناثا يصاهر بهن وكان ربك قديرا قال وكان هي التي للدوام قبل وبعد لا أنها تعمل مضيا فقط فتقدنا في السورة مذهب أبي عمرو في إضغام الكافي في القاف من قوله ربك قديرا ويعبدون من دون الله يعني هؤلاء المشركين ما لا ينفعهم إن عبدوا, ولا إن عبدوا ولا يضرهم إن تركوا عبادتهم وكان الكافر على ربه ظهيرا قال معينا للشيطان على ربه بالمعاصي وما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ الوحي من أجل فتقول إنما يطلب محمد صلى الله عليه وسلم أموالنا بما يدعون إليه فلا نتبعه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربيه سبيل استثناء منقطع أي لا لطلب أموالكم لعلها لا أطلب أموالكم جعلا لنفسي، لكن من شاء انفاقها لوجه الله تعالى فلا أمنعه واختلاف القراء في الهمزتين من شاء أنك اختلاف فيهم من ويمسك السماء أن في سورة الحج وتوكل على الحي الذي لا يموت لأنه حقيق أن يتوكل عليه دون غيره وسبح بحمده صلي له شكرا ونزهه عن صفات النقصان قال صلى الله عليه وسلم من قال في كل يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر الذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وكفى به بذنوب عباده ما ظهر منها وما بطن خبيرا مطلعا وهذا توعد الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أي في مدتهما لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر وذواجه يذكر في تفسير الستة ايام هنا وفي سائر المواضع ثم استوى على العرش بلا كيف وتقدم الكلام عليه في سوره طه الرحمن مبتدا خبره فسأل به أي عنه والفاء زائدة خبيرة قال مفعول سل أي سل رجلا خبيرا به وبرحمته يخبرك والمراد جبريل والعلماء واهل الكتب المنزلة قرأ ابن كثير والكسائي وخلف فسلب النقل والباقيون بالهمز. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ما نعرف الرحمن لأن قريش كانت لا تعرف هذا في اسماء الله تعالى وكان مسيلمة الكذاب تسمى برحمن اليمامة فغالت قريش بذلك وقالت إن محمد يأمر بعبادة رحمن اليمامة أنسجد لما تأمرنا قرأ حمزة والكسائي يأمرنا. بالغيب إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الباقون بالخطاب له صلى الله عليه وسلم وزادهم الأمر بالسجود نفورا تباعدا عن الإيمان قال, قال وهذا محل سجود بالاتفاق تقدم اختلاف العلماء في حكم سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصا عند سجدة مريم قال فمن جهل وجود الرب سبحانه أو علم وجوده وفعل فعلا أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر تكافر بالاتفاق ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر عند إمة الإسلام بغير خلاف تبارك الذي جعل في السماء بروجا قال يعني البروج الاثني عشر وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسمبولة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدل والحوت وهي منازل الكواكب السبعة سميت بالبروج القصور لأنها قال سميت بالبروج يعني يقصد أي القصور البروج هي القصور سُميت هذه البروج بالبروج أي القصور لأنها لها كالقصور لسكانها لأنها للكواكب لك لسكانها قال فالحمل والعقرب بيت المريخ والثور والميزان بيت الزهرة والجوزاء والسنبلة بيت عطارد والسرطان بيت القمر والأسد بيت الشمس والقوس والعبد بيت المشتري والجدي والدلو بيت زحل قال وهذه البروج مقسومة على الطبعات الأربع فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية هنا يذكر الطبعات الأربع والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية والجوزاء والميزان والدل مثلثة هوائية والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية يعني استطرات في ذكر البروج وجعل فيها سراجا قرأ حمزته الكسائي وخلف بضم السين وفتح الراء من غير ألف على الجمع يعني النجوم وقرأ الباقونة بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد سراجا يعني الشمس وقمرا منيرا مضيئا بالليل هو الذي جعل الليل والنهار خلفا أن يخلف هذا هذا وما نقص من أحدهم يزاد في الآخر لمن أراد أي يذكر قرأ حمزة وخلف يذكر بتخفيف الذال مسكنة وتخفيف الكافي مضمومة من الذكر وقرأ الباقون بتشجيدهما مفتوحتين من التذكير أو أراد شكورة أي شكر نعمة ربه عليه فيهما وعباد الرحمن مبتدأ خبره الذين يمشون على الأرض هونة رويدا بالسكينة والوقار وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون قالوا سلامة أي قولا يسلمون فيه من الإثم والذين يبيتون لربهم سجدا قال على وجوههم وقياما على أقدامهم يقال لمن بات يقال بات لمن دخل عليه الليل وإن لم ينم قال ابن عباس من صلى بعد العشاء الأخير ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما قال وتخصيص البيتوتة لأن العبادة بالليل أبعد من الزياء والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة دائما لازما كلزوم الغريم لغ... كلزوم الغريم, الغريم إنها سأت مستقرا ومقامة أي بئس موضع قرار وإقامة والذين إذا انفقوا لم يسرفوا، لم يجاوزوا الحد، ولم يقتروا يضيق. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر يقتروا بضم الياء وكسر التاء من أقترا، وقرأ ابن كثير أبو عمرو ويعقوب يقتروا بفتح الياء وكسر التاء، وقرأ الباقون هم الكوفيون بفتح الياء وضم التاء مستقبل قتر مخففا وكلها لغات صحيحة. وقال ابن عباس النفقة في المعصية والإختار منع حق الله تعالى وكان بين ذلك قوام عدلا بين الشيئين وفي معنى قوله تعالى والذين إذا انفقوا الآية من الأمثال الدائرة على أسن الناس خير الأمور أوسقها وهذا أصل في حديث مرفوع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرات في عبادة الأوثان ولا يقتلون النفس التي حرم الله قال قتلها إلا بالحق لا يفعلون كالمشكين بوأد البنات وغير ذلك من الظلم والاغتيال والغارات ولا يزنونك كالجاهليه الذين كان عندهم الزنا مباحا ومن يفعل ذلك أي شيء من هذه الأفعال يلقى أثامة أي جزاء إثم وهي العقوبة قرأ الليث عن الكسائي يفعل ذلك بإضغام اللام في الذل حيث وقع الظرها الباقونة يضاعف أي يتزايد له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي أيهان دائما في العذاب قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب يضاعف بالتجديد مع حذف الألف وجزم الفاء والدال من يخلد يقصد جزم الدال من يخلد على جواب الشرط وقرأ ابن عامر بالتشديد محذف الألف كما تقدم ورفع الفاء والدال على الابتداء يضعفوا ويخلد وقرأ ابو بك عاصم بإذبات وقرأ ابو عاصم بإذبات الآلف بعد الضاد والتخفيف ورفع الفاء والدال كابن عامر وقرأ الباقون بالإذبات والتخفيف وجزم الفاء والدال وقرأ ابن كثير وحفص فيه مهانة بإشباع كسرة الهاء وصلاتها بياء في الوسط إلا من تاب قال من ذنبه وآمن وعمل عملا صالحا بعد توبته بينه وبين ربه فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال فبدلوا بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين, قتل وبقتل المؤمنين قتل الكافرين وبالزنا عفة وإحصانا وكان الله غفورا رحيما يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات ومن تاب عن المعاصي وعمل صالحا قال يتلافى به ما فرط فإنه يتوب إلى الله يرجع إليه متابا مرضيا هنا بيفس المتابة يكون متابة مرضيا يعني يوصف المتاب بوصف فيه التفسير يعني إلا يكون الكلام أشبه بالتكرار ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابة هذا متاب مرضي أي من أراد حقيقة التوبة فليورد بها الله والذين لا يشهدون الزور قال لا يقيمون شهادات الباطلة ولا يحضرون محاضر الكذب ومن أعظم الزور الشرك بالله تعالى وتقدم حكم تعزير شاهد الزور في سورة الحج وإذا مروا باللغو قال يشمل المعاصي كلها وكل سقط من فعل أو قول مروا كراما اي معرضين والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم القرآن لم يخروا عليها صما وعميانا لم يقيموا عليها غير واعين لها بل أكبوا عليها حرصا على استماعها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذررياتنا قرأ نافع وأبو جعفر ابن كثير ابن عمرو ويعقوب حصنا عاصم وذرياتنا بالالف جمعا حملا على المعنى لأن لكل واحد منهم ذرية وقرأ الباقون بغير الفن على الإفراد ترادت الجنس ذرياتنا قرَّت أعين قال أولادا أبرارا أتقياء فتقر أعين بذلك قوذ من القو وهو الماء البارد لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة واجعل المتقين إماما أي صالحين الافتداء المتقين بلا أولئك يجزون فتى قال وهي كل بناء المتفع والمراد أعلى منازل الجنة بما صبروا بصبرهم على أذى المشكين والمكرهات وعن الشهوات ويلقون فيها قال يستقبلون في الغرفة قرأ حمزة والكسائي وخلفه وبك عن عاصم بفتح الياء وإسكاني اللام وتخفيف القاف من لقية وقرأ الباقونة بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف تحية قال ملكا وقيل بقاءا دائما في الجنة وسلاما سلامة من الآفات تفسير التحية بالبقاء الدائم أو بالملك يعني ليس معروفا ليس مشروع عند أهل هناك مسألة, مسألة في الآية تحية وسلاما الكلمتان والنظر في الفرق بينهما فبعضهم يقول التحية يعني هو تأول التحية بالملك أو البقاء الدائم أنهم يلقون تحية أو يلقون تحية فيها الدعاء بهذا التحية فيها الدعاء بهذا كما تقول لأحد سلمك الله مثلا أبقاك الله ونحو ذلك يعني. وخالدين فيها قال حال حسنة أي الغرفة مستقرا ومقاما قال موضع قرار وإقامة قل ما يعبأ بكم ربي قال ما يبالي بمغفرتكم لو لولا دعاؤكم معه آلهة وقيل معناه ليس يثقل عليه عذابكم لولا دعاؤكم إياه بالتوحيد والطاعة فهذان وجهان ذكرهما فقد كذبتم قال يا أهل مكة بما أخبرتكم به حيث خالفتموه فسوف يكون أي العذاب لزاما أي لازما يحيط بكم لا محالة وهذا تهديد لهم واختلفوا فيه فقال قوم منهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب هو يوم بدر ختل منهم سبعون وأسر سبعون وقال آخرون هو عذاب الآخرة والله سبحانه أعلم قال سورة الشعراء مكية في قول الجمهور وقال مجاهد فيها مدني قوله لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقوله والشعراء يتبعهم الغاون إلى آخرها. آية مائتان وسبعون وعشرون آية. وحروفها خمسة آلاف وخمس واثنان وأربعون حرفا وكلمها ألف ومائتان وسبعون وتسعون كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قا سي ميم قرأ حمزة والكسي وخلف وأبو بكر عن عاصم بإمالة الطاء هنا والنمل والقصص. وقرأ الباقون بفتحها. وأظهر أبو جعفر وحمزة نونسين عند الميم هنا وفي القصص للتبيين والتمكين وأدغم الباقون النونة في الميم لمجاورتها حروف الفم وأبو جعفر يقطع الحروف على أصله وتقدم الكلام في الخلاف في حروف الهجاء أول سورة البقرة ونبه عليه أول سورة مريم رو عن ابن عباس قال قاسي ميم عجزت العلماء عن تفسيرها وقيل هو قسم معناه أقسم بطولي وسناي وملكي وهو اسم من أسماء الله تعالى القول بأنه اسم من أسماء الله تعالى مختلف عن القول الذي سبقه أنه قسم بأقسم بطولي وسناي وملكي تلك أي هذه ايات الكتاب المبين يعني القرآن الظاهر إعجازه وصحته لعلك باخع نفسك أي قاتلها. غما ألا يكونوا مؤمنين إن لم يؤمنوا وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من القلق والحرص على إيمانهم وخوطب بالعلى على ما في نفس البشر من توقع الهلاك في مثل, في مثل تلك الحال ومعنى الآية لا تهتم يا محمد بهم صلى الله عليه وسلم فبلغ رسالتك وما عليك من إيمانهم فإن ذلك بيد الله لو شاء لآمنوا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية قال دلالة تلجئهم إلى الإيمان فظلت أي فتظل أعناقهم رقابهم لها خاضعين يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله تعالى واختلاف القراء في الهمزتين من قوله من السماء آية اختلاف فيهما من قول هؤلاء آلها في سورة الأنبياء وقوله خاضعين ولم يقل خاضع وهي صفة الأعناق لأنه لما وصفت الأعناق بالخضوع وهي صفة من يعقل أجريت مجرى العقلاء فجاء الجمع العقلاء وقيل المراد بالأعناق الرؤساء والكبار وقيل غير ذلك وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث قال في الوحي والتنزيل والقرآن المعنى ما يأتيهم من شيء من القرآن إلا كانوا عنه وعن الإيمان به معرضين إصرارا على ما كانوا عليه فقد كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فسيأتيهم أنباء وأخبار ما كانوا به يستهزئون وهو وعيد لهم لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج صنف كريم حسن نافع من النبات مما يأكل الناس والأنعام إن في ذلك الذي ذكرته لآية على توحيدي وكمال قدرتي. وما كان أكثرهم مؤمنين أي سبق علمي فيهم أنهم لا يؤمنون وإن ربك هو العزيز بالانتقام من الكفر الرحيم للمؤمنين وإذ أي يا محمد إذ نادى ربك موسى حين رأى الشجرة والنار أن ائتي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وتعذيبهم يعني قوم فرعون ألا يتقون عقاب الله بطاعته قال موسى رب إني أخاف أن يكذبون ويذيق صدري من تكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني للعقدة التي به فأرسل إلى هارون ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ رسالة. ولاهم علي ذنب أي تبع وهو قتله القطي فأخافوا أن يقتلون أن يقتلوني به. قرأ أبو عمرو قر رب إضغام اللام في الراء وروي عن رويس وروح وغيرهما وجميع رواتي عقوب إضغام كل إضغام كل ما أضغمه أبو عمرو من حروف المعجم من مثلين والمتقاربين وقرأ الباقون بالإظهار. وقرأ نافع أبو جعفر بن كثير أبو عمر إني أخاف بفتح الياء والباقون بإسكانها وقرأ يعقوب ويضيق صدري ولا ينطلق قال بنصب القاف فيهما على معنى وأن يضيق قال هذا على العطف يعني العطف على يكذبون وقرأ الباقون بالرفع فيهما ربا على قوله إني أخافي والعطف هنا على أخافه قال وأثبت يعقوب الياء من يكذبوني ويقتلون وحدثها الباقون ولم يطلب موسى هارون توقفا في انتثال الأمر بل حرصا على تبليغ الرسالة احتمال عوارضة تصد عنها قال الله تعالى كلا قال رضع عن الخوف فاذهب أنت وهارون بآياتنا طبعا هنا عن الخوف ليس رضعا عن أو ردا على سؤال هارون قال فاذهب أنت وهارون بآياتنا إن معكم مستمعون سمعون فأنصركم عليه قال وذكر معكم بلفظ الجمع وهما اثنان أجرهما مجرى الجماعة أو أراد معكما ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون فأتيه فرعون فقولا إن رسول رب العالمين ولم يقل رسول رب العالمين لأن موسى كان الأصل وهارون تابع وهرون تابعه إن موسى كان الأصل وهارون تابعه أن أرسل معنا بني إسرائيل إلى الشام ولا تستعبدهم وكان فرعون استعبدهم أربعمائة سنة وكانوا في ذلك الوقت ستمائة ألف وثلاثين ألفا فانطلق موسى إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك وذهب إلى باب فرعون ليلا ودق الباب ففزع البوابون وقالوا من بالباب فقال موسى أنا رسول رب العالمين فذهب البواب إلى فرعون فقال إن مجنونا بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين فتركه حتى أصبح ثم دعاهما فدخل عليه وأدى رسالة الله عز وجل فعرف فرعون موسى لأنه نشأ في بيته فثم قال له قال ألم نربك فينا وليدا قال صبيا صغيرا ولبثت فينا من عمرك سنين قال وهي ثلاثون سنة قرى أبو عمرو أبو جعفر وابن عامر وحمزة الكسائي وخلف لبثت بادغام الثاء فيه التاء وكذلك لبستم كيف جاء وأظهرها الباقون وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل القبطي وأنت من الكافرين أي من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي قال موسى فعلتها إذن أي فعلت ما فعلت حينئذ وأنا من الضالين أي المخطئين لأنه لم يتعمد قتله فررت منكم لما خفتكم إلى مدين فوهب لي ربي حكما أي نبوة وجعلني من المرسلين قال درجة ثانية للنبوة فرب نبي ليس برسول هو كأنه يغير بين حكما وجعلان المرسلين مفصل الحكم بالنبوه قال وتقدم الكلام على ذلك في سورة الحج ثم حاجع عليه السلام في منه عليه بالتربية وترك القتل فقال وتلك أي التربية نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يريد كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط احسانك إلي قال فرعون وما رب العالمين أي شيء الذي تزعم أنك رسوله قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أنه خالقهما فامنوا يقول إن كنتم موقنين فامنوا يبقى إن كنتم موقنين أصلا تبتدأ القراءة بها شرط وجوابه قدره فتحيا فرعون في, في جوابه فثم قال لمن حوله من اشرف قومه وكانوا خمسمائة رجل استبعادا لقول موسى ألا تستمعون جوابه سألت عن حقيقته يذكر أفعاله قال موسى زيادة في البيان ربكم ورب آبائكم الأولين فعلم فرعون أنه محجوج فنسبه إلى الجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يتكله بكلام لا نعقل ولا نعرف صحته وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل فزاد موسى في البيان قال رب المشق والمغرب وبينهما من النيرات والموجودات إن كنتم تعقلون فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكم أيضا يقدر جواب الشر فلما لازمت فرعون الحجة وانقطع عن الجواب قال تكبرا عن الحق لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين عدولا إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع وهكذا ديدن المعاند المحجوج قرأ أبو عمر قال لئن بإضغام اللام في اللام وقرب ابن كثير حص عن عاصم ورويس عن يعقوب اتخذت بإضغار ذال عندتا والباقون بالإضغام قال موسى ولو جئتك الواو للحال دخلت عليها همزة الإنكار أي اتفعل ذلك ولو جئتك قدر اللي بين الهمزة والواو بشيء مبين برهان واضح يبين صدق دعواي قال فرعون فأتي به فإن لا نسجنك حينئذ إن كنت من الصادقين في أن لك بينه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حياة عظيمة روية أنها ارتفعت قدر ميل ثم انحطت إلى فرعون وهي تقول مرني يا موسى بما شئت وفرعون يقول بالذي أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فقال فرعون هل غيرها قال نعم ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء ذات نور للناظرين لها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فائق في علم السحر. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فماذا تأمرون؟ أغرهم به في قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ثم استشارهم في أمره. قالوا يعني الملأ. أرجه أخره وأخاه. المعنى أترك التعرض له بالقتل. قربنا كثير وهشام بن عامر أرجئه بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو. وابن ذكوان عن ابن عامر بالهمز ويكسر الهاء ولا يصلها بياء وأبو عمر ويعقوب بالهمز والضم من غير صلة والباقون بغير همز ثم نافع بلواية ورش والكسائي وخلف يشبعون الهاء كسرا قال ويسكنها عاصم وحمزة ويختلسها أبو جعفر وقالون وتقدم ذكر ذلك في حرف الأعراف وابعث في المدائن قال هي مدائن الصعيد من نواحي مصر عشرين جماعة يحشرون الناس أن يجمعونهم هم الشرط يأتوك بكل سحار عليم قال يفضلون عليه في هذا الفن إلا هم السحر هؤلاء واتفق القراء على هذا الحرف أنه سحار على وزن فعال بتجديد الحائي وألف بعدها لأنه جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أمر موسى بعد قوله إن هذا لساحر عليم فأجابوا بما هو أبلغ من قوله رعاية لمراده بخلاف التي في الأعراف فإن ذلك جواب لقولهم فتناسب اللفظان اللي في سورة الأعراف من كلام اللي في سورة من كلام الملأ في سورة الأعراف إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم كل هذا من كلام الملأ فماذا تأمرون هذا قول فرعون لذلك ففي سورة الأعراف نقف ونبدأ القراءة من قوله فماذا تأمرون بخلاف هنا هنا يذكر أن هناك كانوا يجيبون قولهم فتناسب اللفظان يعني هنا توجيه متشابه هنا وجه متشابه اللفظ أما هنا في هناك في الآرف هنا في في في الشعراء في سورة الشعراء كان جوابا لقول كان جوابا لقول فرعون فكأنهم لي ليوافقوا مراده فذكروا على المذكور على المبالغة يقول أما التي في يونس فهي أيضا جواب من فرعون لهم حيث قالوا إن هذا لسحر مبين فرفع مقامه على المبالغة والله أعلم وهنا الـ الـ يعني التوجيه في موطن في يونس غير يعني غير واضح وغير يعني غير دقيق اللي هو هو فكر أنه هو يريد أن يوجهها أيضا كما وجه الأعراف والشعراء طبعا عرفوا الشعراء معروفين من شبهتين أكثر من آية يونس قرأ أبو عمر طبعا إن هذا لسحر مبين كان هذا من كلام من في سورة يونس هذا من كلام الملأ هذا من كلام الملأ قرأ أبو عمر والكسائيون من رواية الدوري سحار بالإمالة أيضا واختلف عن ابن ذاكوان وروي عن ورش وحمزة لمالة بين بين وقرأ الباقونة بالفتح فجمع السحرات لميقات يوم معلوم قال وهو يوم الزينة هو عيد كان لهم يتزاينون ويجتمعون فيه كل سنة قال ابن عباس وافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة وهو يوم النيروز وقيل للناس أنتم مجتمعون حثوا للناس على الاجتماع لعلنا لكي نتبع, نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لموسى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لا لأجر أي تجعل لنا جعلا إن كنا نحن الغالبين لموسى قرأ نافعن ابن كثير وابو عمر وابو جعفر ورويس عيعقوب أئنا بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين بين أي بين الهمزة والياء وفصل بين الهمزتين بألف ابو عمر وابو جعفر وقالون واختلف عن هشام وقرأ القوفيون ابن عامر وروح عيعقوب بتحقيق الهمزتين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين قال وعدهم فرعون بالإحسان إليهم بشرط غلبة موسى قرأ الكسائي نعم بكسر العين والباقولة بنصبها قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي بعدما قالوا له إما أن تلقوا وإما أن نكون نحن ملقين سورة الشعراء ليس فيها العرض المذكور بداية مباشرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا حالفين بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون قال والقسم بغير الله أن القسم حكى قسمهم بعزة فرعون. قال والقسم بغير الله من أقسم الجهلية قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ولا بالطواقي ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقفوا قال تتبعوا ما يأفكون ما يزورون ويخيلون أن حبالهم عصية وحيات. حفص عن عاصم تلقفوا بإسكان اللام مع تخيف القف. وقرأ الباقون بفتح اللام مع تشديد القاف وقرأ البزيو بالتشديد التاء واصلا كأنه أراد تتلقف فأدغم أو القياس السحرة ساجدين وإنما يدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله هي الكلمة في شيء هنا خطأ يعني ممكن تقول وإنما بدل الخرور بالإلقاء ربما كانت كذلك وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم فكأنهم, فكأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال عكريمة أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء فالمغرور من اعتمد على شيء من أعماله وأقواله وأحواله قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين تقدم تفسير نظيرها واختلاف القراء في الهمزتين في سورة طه قالوا لا ضير أي لا ضرر علينا بما تصنع بنا قرى حمزة لا ضير بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع مد في لا إن إلى ربنا منقلبون فيثيبنا إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا أي لأن كنا اول المؤمنين في زماننا وأوحينا إلى موسى أن أسري قرأ نافع وأبو جعفر ابن كثير أن يسري بوسط الألف ويأكسلون النون من أن للساكنين وصلا من سرى يسري ويبتدئون بكسر الهمزة وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وحمزة يسقط على الساكن قبل الهمز لبيان الهمز وتحقيقه بعبادي يعني هنا الفعل يبقى أسرع بعبادي قرأ نافع وأبو جعفر بعبادي بفتح لعي والباقون بإسكانها إنكم متبعون أن يتبعكم فرعون وقومه فرعون هو الفرق بين أنسري وأن أسري إما أن يقال أنهما بمعنى وإما أن يقال بفرق بينهم يتعلق بالمفعول والتعدية وهذا حاضر في تفسير ولو اهميه يعني في حضوري في تفسير اول ايه في سوره الاسراء انكم متبعون لا انها في قراتين لا هو على المعنى في التعديل في أسر إنكم متبعون أن يتبعكم فرعون وقوم ليحولوا بينكم وبين الخروج من مصر فسير بهم حتى إذا اتبعكم مصبحين كان لكم تقدم عليه بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم البحر بل يكونون على إثركم حين تلجون البحر فيدخلون مدخلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم فأرسل فرعون حين أخبر بسراهم في المدائن حاشرين أي جامعين الناس وقال إن هؤلاء لا شرذمه أي طائفه قليلون ومنه ثوب شراذم أي بال منقطع كانت الشرذمة 670 وسبعين ألفا ولا يحصى عدد أصحاب فرعون وإنهم لنا لغائضون قال مغضبون والغيظ أشد الغضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه وإن لجميع حاذرون قرأ الكوفيون بن ذكوان على ابن عامر حاذرون بألف بعد الحاء أي تام الأسلحة وقرأ الباقون بحذف الألف حاذرون أي متيقظون فأخرجناهم من جنات بساتين كانت ممتدة على حافتي النيل وعيون من الماء قرأ ابن الكثير وحمزته الكسائي وعباكر بن ذكوان وعيون بكسر العين حيث وقع الباقون بضمها وكنوز وهي أموالهم الظاهرة من الذهب والفضة سميت كنوزا لأنها لم يعطى منها حق الله تعالى ومقام كريم أي منازل الحسنة والمجالس البهية كذلك كما وصفنا وأورثناها بهلاكهم بني إسرائيل وذلك أن الله تعالى ردهم إلى مصر بعد غرق فرعون وقومه وخولهم في أموالهم ومساكلهم كان الموطن ده في يعني كلام طويل للمفسرين يعني هذا وجه ذكره في كلام أخر للمفسرين فيه فأتبعوهم مشرقين هذا الموطن وآية الدخان نظيراتها فأتبعوهم أي لحقوهم القبط مشرقين عند شروق الشمس وإضاءتها فلما تراء الجمعان أي رأى كل الآخر قرأ حمزة وخلف تراء بإمالة فتحة الرأي حالة الوصل وأما إذا وقف أمال الرأى والهمزة جميعا ومعهما الكسائي في الهمزة فقط وأما ورش على أصله فيهما بين بين بخلاف عنه قال أصحاب موسى إن لمدركون سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم قال موسى ثقة بيعدي الله إياه كلا إن معي ربي سيهدين طريق النجاح قرأ حفص عن عاصم معي بفتح الياء وقرأ الباقون سيهديني بإثبات الياء فأحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر قال ولما وصل موسى إلى البحر جاء بموج كالجبال فقال يوشع يا مكلم الله أين أمرته؟ فقال هنا فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه ثم أقحمه اللج لج البحر فارتسب في البحر وأراد بقيتهم أن يفعلوا مثله فلم يقدروا فانسلق ماء البحر بعد أن ضربه فانشق عشر طريقا لـ عشر سبطا فكان كل فرق أي كل جزء من البحر كالطوض أي الجبل العظيم وبحر القلزم وتقدم ذكره ومحله في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر هو البحر الأحمر الآن وروية أن موسى عليه السلام قال عند ذلك يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء وأزلفنا قال قربنا ثم حيث فلق البحر هذا ظرف الآخرين هم القبط جمعناهم في البحر حتى غرقوا حتى وأنجينا موسى ومعه أجمعين من الغرق ثم أغرطنا الآخرين يعني فرعون وقومه إن في ذلك أي إهلاك القبط لآية عبرة للمعتبرين وما كان أكثرهم أي المصريين مؤمنين قالوا ولم يكن فيهم مؤمن إلا أسيا مرات فرعون وحزبين المؤمن اللهم مؤمن يقصد مؤمن الفرعون ومريم بنته ناموسى التي دلت على عظام يوسف عليه السلام طبعا هذا على التسليم أنها كانت, أنها كانت من القبط وهي واردة في الحديث واردة في الحديث أنها عجوز بني إسرائيل. وإن ربك له هو العزيز قال في انتقامه من أعدائه الرحيم بالمؤمنين حين أنجأهم. واتلو عليهم على مشكل العرب نبا إبراهيم. قرأ الكوفيون ابن عامر وروح عن يعقوب نبا إبراهيم بتحقيق لامزتين والبقون بتحقيق الأولى وتسييل الثانية. قال لأبيه وقومه ما تعبدون دون استفهام بمعنى التقرير. قالوا نعبد أصناما والصنم ما كان على صورة ابن آدم من حجر أو غيره. فنظل لها عاكفين أي نقيم على عبادتها قال ويظل فعل يظل عرفها فعل الشيء نهارا وبات عرفها في فعله ليلا وطفق غاية للوجهين ولكن قد تجيء يظل بمعنى العموم يعني لا تخص بالنهار وهذا الموضوع من ذلك على سبيل التوسع قال والعقوف اللزوم منه المعتكف قال إبراهيم هل يسمعونكم أي يسمعون دعاءكم إذا تدعون او ينفعونكم إن احنا بر معنا يعني منذ قليل او في اول المجلس في ال والذين يبيتون يا ربهم سجدنا هنا بات على اصله بات على اصله لا يقال فيه ان هو يحتمل في هذا الموضع ان هو, لتو... إن هو على سبيل التوسع ظل هنا ذكر انه ايه ذكر انه على من باب الـ الـ من باب التوسع ولا يخص به لا يخص به النهار قال ابراهيم هل يسمعونكم ان يسمعون دعاءكم اذ تدعون أو ينفعونكم ان عبدتموهم او يضرون ان تركتم عبادتهم فلما عجزوا عن الجواب قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون فقد قال ابراهيم وترايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم أي أصنامكم عدو لي أي أعداء ووحده على معنى أن كل معبود لكم عدو لي وقوله عدو لي دون لكم زيادة نصح وتأدب ليكون أعطف لقلوبهم وأسرع لها إلى إيمانهم إلا رب العالمين قال استثناء مقطع كأنه قال فإنهم عدو لي لكن رب العالمين ولي قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو عدو لي بفتح لي بفتح الياء والباقونة بإسكانها طبعا يقول على استثناء من قطع لأنهم كانوا لا يعبدون الله ويشكون معه وما يعبدون الأصنام يقصد فقط ثم وصف معبوده فقال الذي خلقني طبعا هذا على الوجه الذي ذكره إلا قد يقول له قائل أنه استثناء متصل ثم وصف معبوده فقال الذي خلقني مفتدأ خبره فهو يهدين وقد تجعل تابع لما قبله فهو يهدين قال إلى إصلاح الدارين والذي هو يطعمني ويسقيم تعديد لنعمة تعديل النعمة في الرزق وإذا مارضت فهو يشفين من مرضي وأسند إبراهيم المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله عز وجل وهذا أحسن الأدب في العبارة والكل من عند الله تلخضر حين قال في العيب فأردت أن أعيبه وفي الخير فأراد ربك أي يبلغ أشده والذي يميتني ثم يحيين أدخل ثم هنا للتراخي أي يميتني في الدنيا ثم يحييني في الآخرة قرأ عقوب يهديني يسقيني يشفيني يحيني بإثبات في الأربعة في الحالين والباقون بحذفها فيهما والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين أي خطايا يوم الجزاء وهي قوله إني سقيم وقوله بل فعلوا كبيرهم هذا وقوله لسر هذه أختي وقوله للكوكب هذا ربي قال علق المغفرة بيوم الدين يغفر لي خطيئة يوم الدين وإن وجدت هنا لأن فائدتها ثم تظهر يوم الدين قال وأصف الطمع والذي أطمعه قال أص الطمع نزوع النفس إلى الشيء شهوة وهذا كل احتجاج من إبراهيم على قومه وإخبار أنه لا يصبح الإلهية من لا يفعل هذه الأفعال رب هب لي حكما قال نبوة وألحقني بالصالحين بآباء المرسلين واجعل لي لسان صدق ثناء حسنا في الآخرين في الأمم بعد فأعطاه الله ذلك فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه وجعلني وارثا من ورثة جنة النعيم في الآخرة وتقدم معنى الوراثة فيها في أول سورة المؤمنون واغفر لأبي إنه كان من الضالين وقال هذا قبل أن يتبين له أنه عدول لله كما تقدم في سورة التوبة قرأ نافع أبو جعفر وأبو عمرو لأبي بفتح الياء وألبقون بإسكانها ولا تخزين يوم يبعثون يعني العباد وتبدل منه يوم لا ينفع مال ولا بنون أي لا ينفعان أحدا إلا استثناء منقطع أي لكن من أت الله بقلب سليم من الشرك وأزلفت الجنة قال قربت للمتقين فنظروا إليها وبرزت الجحيم أظهرت للغاوين الكافرين فرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليها وقيل لهم يوم القيامة أينما كنتم تعبدون من دون الله من الآلهة هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون بدفع عن أنفسهم فكبكبوا ألقوا على رؤوسهم فيها في النار هم أي الآلهة والغاوون الكفار وجنود إبليسة قال أتباعه أجمعون ومن أطاعه من الجن والإنس قالوا أي الداخلون فيها وهم فيها يختصمون يخاصم بعض, يخاصم بعض بعضا ويقول العابدون للمعبودين كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم نعدلكم في العبادة برب العالمين فنعبدكم وما أضلنا إلا المجرمون أي رؤسائهم الذين اختدوا بهم كإبليس والشياطين وقابيل لأنه أول من سن القتل وعمل بالمعاصر فثم تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون في أصدقائهم فيقول المشكون تأسفا ثم لنا من شافعين أي من يشفع لنا ولا صديق قال هو من صدقك ودته حميم قريب خاص وحامة الرجل خاصته قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل صديق فلان وصديقه في الجحيم فيقول الله تعالى أخرج له صديقه إلى الجنة قال الحسن استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة اليوم القيامة فلما أيسوا من الشفاعة قالوا فلو أن لنا كر قال رجع إلى الدنيا فنكون من المؤمنين أي فنؤمن ليشفع لنا قال ولو هنا بمعنى ليتا فلا يقدر هنا جواب جواب شرط إن في ذلك عفيمة ذكر من قصة إبراهيم لآية عظة لمن يعتبر بها وما كان أكثرهم يعني قومه مؤمنين به وإن ربك لهو العزيز الذي لا يغلب الرحيم بالإمهال كذبت قوم نوح للمرسلين قال القوم أنفى من حيث القوم الأمة والجماعة ولذلك تصغر على قويمة ولذلك لما أسننت للفعل الفعل في التأمير قال وجمع المرسلين وإن كانوا واحدا لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين إذ قال لهم أخوهم في الناس لا في الدين نوح ألا تتقون الله فتتركوا عبادة غيره إني لكم رسول أمين على الوحي فاتقوا الله بطاعته وأطيعوني فيما أمركم به من الإيمان وما أسألكم عليه أي على الدعاء والنصح من أجر إن أجري توابه إلا على رب العالمين قرأ يعقوب وأطيعوني بإثبات الياء والباقون بحذفه وكذلك في الأحرف السبعة بعده التي تأتي بعد ذلك في السور. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم ويعقوب أجري بإسكان الياء والباقون بفتحه، وكذلك في الأحرف الأربعة بعده فاتقوا الله وأطيعون قال كرره تأكيدا قالوا إن عليه أنؤمن لك واتبعك وقد اتبعك الأرذلون جمع الأرذل يعني السفلة سموا بذلك لاتضاع خرفهم كالحجامة والحياة وهذا لا يضر بالديانات فتأنهم قالوا إنما آمنوا لحقارتهم قرأ يعقوب وأتباعك, وأتباعك الأرذلون بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة وضم العين وألف قبلها على الجمع وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتجديه التاء مفتوحة وفتح العين من غير ألف قال نوح وما علمي بما كانوا يعملون المراد انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم وإطراعه على سرائهم إن حسابهم ما جزاؤهم إلا على ربي لو تشعرون لما عبدتموهم هنا يقدر الجواب وما أنا بطبع فتبدأ القراءة تستأنف القراءة من لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين؟ قال جواب لما أوهما قوله من استدعاء طردهم وتوقف إيمانهم عليه. إن أنا إلا نذير مبين وما أنا إلا رجل مبعوث لإمثار المكلفين عن الكفر والمعاصي سواء كانوا أعزاء أو أذلاء. قالون عن نافع أبو جعفر أنا إلا بالمذبح ثواعي بخلاف عن الأول. قالوا لئلا تنتهي نوحه عما تقول لا تكوننا من المرجومين أي المقتولين. قال رب إن قومي كذبون قرأ يعقوب كذبوني باثبات الياء والباقون بحذفها فافتح بيني وبينهم فتحا تحكم بيني وبينهم حكما ونجني ومن معي من المؤمنين من قصدهم قرأ ورش حفص معي بفتح الياء والباقون بإسكانها فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون أي المملوء من الناس والطير والحيوان كلها ثم أغرقنا بعد الباقين أي أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قومه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تقدم السير نظيرها كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود يعني في النسب لا في الدين ألا تتقون إني لكم رسول أمين على الرسالة فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع هو المكان المرتفع آية علامة تعبثون بمن مر بكم لأنهم كانوا يبنون الغرف في الأماكن العالية ليشرفوا على المارة فيسخرون منهم ويعبثون بهم وتتخذون مصانع أي حصونا وقيل مصانع الماء تحت الأرض لعلكم تخلدون أي كأنكم تبقون فيها خالدين لا تموتون وقال ابن زيد لعل استفهام بمعنى التوبيخ أي فهل تخلدون حتى تبنوها ولعل في هذا الموطن لا خصوصية دون سائر المواطن في القرآن كله في هذه الآية يوقف عليها في التفصيل في غير هذا الموضوع في مقام آخر. هنا هنا ذكر وجهين فيها لعلكم كأنكم يبقى لعلكم فسره كأنكم وذكر الوجه الآخر لعلكم تخلدون كأنه استفهام يعني فهل أنتم تخلدون؟ وإذا بتشتم قال أخذتم وستوطم بتشتم جبارين قتلا بالسيف وضربا بالصوت. قال والبتشو الأخذ بعنف والجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب. قرى ورش عن نافع والدريع عن الكسائي جبارين بالاماله بخلاف عن الأول فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أي أعطاكم من الخير ما تعلمون ثم ذكر ما أعطاهم فقال أمدكم بأنعام وبني وجنات بساتين وعيون أنهار إني أخاف عليكم إن عصيتموني عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة قالوا سواء علينا عظت أم لم تكن من الواعظين سووا بين وعظه وتركه والوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد ثم قالوا هذا هو في الوعظ وإن كان في, في, في تفسير القرآن مثلا بالموعظة في بعض المواطن قد يكون أوسع من هذا أوسع من التقييد أقصد ذكر الوعد والوعيد ثم قالوا إن هذا أي ما هذا يعني هو إن ساكنة إلا خلق الأولين قرأ أبو جعفر ابن كثير وابو عمرو ويعقوب والكسائي بفتح الخاء وإسكان اللام خلقو أي اختلاق الأولين وكذبهم وقرأ الباقون بضم الخاء واللام أي عادة الأولين من قبلنا وأمرهم أنهم يعيشون الكلام متصل بعضه البعض يعني هو المفترض كان يصل الكلام هنا يقول أي عادة الأولين من قبلنا وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب وما نحن بمعذبين على ما نحن عليه فكذبوه فأهلكناهم بريح صرصر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تلخيص وأن هدى أنذر قومه وعظاهم فلم يطعظوا فاهلكوا كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتوت راقونا طبعاً تلاحظوا إن الصف هنا في الكتاب يعني طريقة تنسيق الكتاب طريقة غير مناسبة لكونه مختصرا يعني المختصر لا يكرر الآيات بهذه الصورة ولا يفصل بين الآيات لذلك الكتاب حجمه هو يعني ممكن الكتاب يطبع في مجلد أو مجلدين يعني نلاحظ هنا هنا في الآيات القصيرة والآيات مثلا فيها الآيات مكررة بنقل في السطور يعني. أتترقون فيما ها هنا آمنين أي في الدنيا آمنين من الموت والعذاب في جنات وعيون وزروع ونخل قال عطفها على جنات مع أن الجنة تعم النخلة وغيره تفضيلا لها طلعها هو ما يطلع من النخلة في جوفه شماريخ القنو هضيم لطيف اللين ويوصف بهضيم ما دام فيه كفراه والكفرة هي المفترض الكفرة لو هو ذكر هنا هو طبعا فيها كذا لغة يعني لكن هو لما قال كفراه يبقى هو بيتكلم على لغة ايه كفرة قال والكفرة بضم الكافر وفتح الكافر وتشديد الراء قم النخل لأنه يستر في جوفه في نفس المادة نفس المادة تاعة كفرة اللي فيها معنى الستر وتنحتون من الجبال بيوت فارهين قرأ الكفيون ابن عامر فارهين بألف بعد الفاء حاذقين وقرأ الباقون بغير ألف فارهين أي بقرين فاتقوا الله وأطيعون فإن في طاعته طاعة الله تعالى ولا تطيع أمر المسرفين المشركين الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي والكفر ولا يصلحون بطاعة الله فيما أمرهم به قالوا إنما أنت من المسحرين المسحر الذي سحر كثيرا حتى غلب على عقله ما أنت إلا بشر مثلنا تأكل الطعام وتشرب الشراب ولست بملك فأتي بآية على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين أنك رسول الله إلينا قال هذه ناقة الله قال هذه ناقة أقصد قال هذه ناقة أي بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها لا شرب قال نصيب من الماء ولكم شرب يوم معلوم فاقتصروا على شربكم فكانت تشرب جميع الماء يوما ويشربون يوما فيه دليل على جواز قسمة المنافع بالمهاياء. ان هو أنا استطرد فيه مسألة فقهية لأن قوله لا شرب ولكم شرب يوم من المهايئة واختلفوا في حكم المهاياء. فقال أبو حنيفة يجبر عليها الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وقال الثلاثة هي جائزة بالتراضي ولا إجبار فيها هذا هو كلام طبعا على المهايئة في المنافع ولا تمسوها بسوء قال كضرب وعقر فيأخذكم عذاب يوم عظيم قال عظم اليوم لعظم ما يحل فيه قال روي أن عاقرها قال لا اعقرها حتى ترضوا أجمعين فاستؤذن صغارهم وكبارهم فرضوا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 ثم استساء منكرا فقال أتأتون الذكران من العالمين من جميع الناس عبر عن الفاحشة بالإتيان كما عب او كما عبر ربيع عن الحلال في قوله أو كما عبر ربيع الحلال في قوله فاتوا حرفكم المعنى اتطؤون الذكور من الناس مع كثرة اناثهم وتذرون وتتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم لاجل استمتاعكم هذا يفسر اللام يعني خلق لكم ربكم بل أنتم قوم عادون متجاوزون الحلال إلى الحرام قالوا لئن لم تنتهي لوط عن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين من قريتنا قال إني لعملكم من القالين المبغضين ثم دعا فقال رب نجني وأهلي مما يعملون من العمل الخبيث أي من شؤمه وعذابه فنجيناه فعصمناه وأهله من العذاب أجمعين إلا عجوزا يمرأته امراته في الغابرين الباقينا في العذاب تقديره إلا عجوزا مقدرا غبورها أهلكناها لأنها كانت معينة على الفاحشة راضية بها والاستثناء من الأهل لأن الزوجة منهم ثم دمرنا الآخرين أي أهلكناهم وأمطرنا عليهم قال على شذاذهم ومسافريهم مطرا حجارة هذا على وجه في التفسير والتفريق بين من قلبت القرية ومن نزل عليهم المطر إن المطر كان على شذاذهم ومسافريهم مطرا قال حجارة فساء أي فقبح مطر المنذرين مطرهم إن في ذلك لآية هذا هو بيقدر المخصوص بالذنب ده يعني بيتكرر في, في مثل هذا التعبير يعني إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم طيب نتوقف هنا نكمل إن شاء الله سورة ما تبقى من سورة الشعراء المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبلي